اه انتهينا ايوها الاخوة في تنسلة العروة في الوتقة الى معنى الشهادة قلنا اصل الدين هو شهادة الله يلا هو نبوه ده رسول الله هو ده الاصل الاصل العام اللي هو دي عبد العالم وما يقوله معاه اصل الامام طيب اللي, اللي ذكرنا ايات وذكرنا طبعا كلام من الاهل العلم فيها القرصبي والقرصبي وانا طبعا بالبقية قال ايه عشان خاصة لرد مسألة بعض نزعب لك انتو تايليون كل ما كنا نقول المدامية لا انا بقولك راحا وليد الكرطوب والقاطين والألو وال وال وال وال وال والمزير من أهل العلم يعني عشان إيه باي يشنيعوا علينا اتخلنا بعض الآيات وبعض كلام العلماء عليها في اللقاء فقلنا نكمل ان شاء الله في هذا اللقاء نسأل الله عز وجل ان يتعاله مبركا صديدا وان يتقبل من هذا مجلس الشرف عظيم يا ايها الاخوة انت تتكلم عن اصل نتكلم عن اصل اصل يعني ده ايه مش بناخد درس في التوحيد بس لا احنا واخدين اصل اصل العقيده اصل العقيده كارض اللي هي بتزبطه كويس وتاخد من دقائق الله قال الله عز وجل احنا اللي كنا بنتكلم عن بعض الايات قال الله عز وجل قل انني هدياني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا دينا قيما مِلَّة إبراهيم حنيف الحنيف هنا هو المائل. هو المائل انا عايزك ما تنساش ان احنا بنتكلم دلوقتي عن شرح اصلي من شرح لا اله الا الله ايه معناها فبنقوم بنستدل بالايات اللي بتتكلم على معناها قلت لك ده اول ايه والذين سنب الطاغوت يعبدوها وانابوا. فما يكفر الطاغوت ويؤمن بالله خلي من المساله دي ليه عشان بيقول خلي بالك دي ليه وحنوش في لا اله الا الله براء مما الذي من ده. هو ده اللي عشان بقى كلام دي هو الحنيف اتفكر ان حنيف هو المالي بيقولك ايه مائل حتة. بيكد. لا لا. المائل ده في صفاتين. مائل عن ومائل الى. لان هو لما كان في الوقت مستخيم تصور معايا كده لما كان في مستقيم ااا ايه مال مال عن الجهة. قلنا مسلا لو قلنا مسلا ان هو ماشي كده في طريق مستقيم ومال يمين. دخل يمين. هنقول عمل ايه? هنقول مال عن الشمال او عن اليسار. واقبل على الان. خلي بالك من المسألة دي مال عن اليسار ويبقى كلمة الحنيف او المائل مش هي معنى واحد انه ما يدرى حتى معينة لا دا لها معنىين مال عن شيء ومال الى شيء هو ده المعنى اللي بنور عليه اللي هو بقى قصد دي من النسل والاستاذ هذا هو معنى الحنيف قال قال له الحنيف هو المائل فمائل عن الشرك ومائل الى التوحيد مائل عن الشرك الى التوحيد ولذلك اللي بيصدر في الحاجة قال ليه قال يعني اذا كان الرجل زي فلن لم بينهما لا يوم القيامه وشكهما يعني ايه اللي هو الثانيه اللي سابها ظلمها ومال الاله اللي ادها بزياده وكده يبقى مال من ايه مال من واحده للتانيه خلي بالك من المعنى ده ده معنى مهم جدا طيب ومن السنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مع معاويه بن حيده الخشيري رضي الله عنه احنا طبعا ده سبق معنا هذا الحديث وهنتكلم عن افضل عن تعريف افضل الدين او عن اشارتنا هو افضل الدين وما هو أصل الدين عشان نوصل لله الى الله احنا نقول ثاني انه قال قلت يا رسول الله يا نبي الله ما اتيتك حتى حلفت اكثر من عدد هم باصابع يدي يعني أكثر تقريبا عشر مرات ألا آتك ولا آتي دينك وإني كنت امرأة لا أعقد شيئا إلا ما علمني الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وإنما أسألك الوحي الله بما بعثك ربك إلينا بما بعثك ربك إلينا قال صلى الله عليه وسلم الإسلام قلت وما آيات الإسلام الآية الأمار العالم قلت وما آيات الإسلام قال أن تقول أسلام توجه لناه وتخليتو وتقيم الصلاة, الصلاة. من ده. ان تقول اسلمت وجه لله وتخليتو ادي اصل الدين فالحديث معاذ فقد الله عندما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن فقال انك تقدم على قوم اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شاهدت ان لا الى من الله وانه محمد رسول الله وفي رواية عبادة الله وحده او توحيد الله عز وجل وهو ده قال ايه اسمت وقال يا الله وتخليتوا. لما قال لهم لا لا لا الله ايه فالهم راضوا بذلك. ايه من قادوا الزابة او مش معاك نبدأ ان لهم الصلاة. لكن انا حقول له الصلاة الزابة سلام عقدش الدين دعا. عرفت زيان ده اصل الدين. فقال اقول اه اه تقول اه اسلمت وجهي لله وتخليت وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله. وكفر. بما يعبد من دون الله حارو ما دامه وماله وحسابه على الله كان لبالك انا مش بجيب لك فضاء لا اله الا الله احنا خدنا درس فضاء لا اله الا انا دلوقتي بقول لك عايزك تركز معايا كويس في الموضوع ده كله عايز تركز كويس جدا الموضوع ده انا بقول لك دلوقتي معنى لا اله الا الله كان لبالك من ده يبقى ايه يبقى الحديث من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله ما دام هو وماله وحسابه على الله يبقى ايه من قال لا اله الا الله يعني قالها مؤمنا بها طبعا مش كلام كلام شاذ زي الحياه وكفر بما يعبد من دون الله يبقى يكون في اثبات وفي نفي ما ينفعش اثبات بس لازم يكون في اثبات وفي نفي خلي بالك طيب وطبعا في حديث الاذكار المشهور وان كان بعضهم يتكلم فيه يعني لو امنت بالله العظيم وحده ها وكفرت بالجلف والطاغوت واستمكت بالعروه الوثقى انتصار لها والله جميع عن طريق هذه احاديث وردت في هذا المعنى عاوزين بقى نقول ما هي نقول أهل العلم أنا يا اخو عاوزكم تبقوا واخدين بالكم من تفصيل المسائل لازم نتكلم في, لازم نتكلم في, مسألة في الكتاب وفهم العلماء ايش احنا بنقول نحن نؤمن بالكتاب والسلة بفهم تلف الامة صح يبقى لازم نعرف فهم العلماء عمل الامة زياد يقول الشيطانيو رحمه الله في القاعدة الزهرية العظيمة يقول عمل الامة داخلهم في الحكم عمل الامة وذكر في الموافقات رحمه الله ان البدع تلعى لما خرج انسان ابتدع هواف فترك عمل ايه فترك عمل الامة عمل اللي قبله يعني كان كله ماشي بوتيرة واحدة البدع تلعت من واحد اختلف اما تلعى ع عمر بن عبايد مسلا. وقال منزلة بين منزلتها. لحد علابه جدا. مش كان ده. هو عمر بن عبايد وقال لك منزلة بين منزلتها. ده ده مش شغال ايه? ايه اللي بيعمل دوت ده وفاسق لك اللي من المسلمين. ده قال لا. ده هو يفسق بعديل كبيرة. ويبقى لا تقول عليه مسلم ولا تقول عليه كافر انما تقول فاسقة بذلك. وهو يوم من فين في الا في الا يوم من قيامة في النار خارجة فيها طب انت جيت تكلمني منين طبعا ده سيكون ليه معنى كلام ان شاء الله اذا تعرضنا لبعض الشبهات الحالية وكده خلي بالكم يا اخوه وانا لازلت ننبه عليكم ان نحن في زمان فيه فتن كبيرة عند الـ الـ الـ الـ الـ الـ عند الطوارق لما يطرق على الـ على, على الام شيء لما يطرق شيء على الام بيحصل هنا في فتتداخل المناهج وانا قلت الكلام ذا قبل كده وحقوله وان شاء الله عزا زاله وكررهه كثيرا عشان تحفظه وتشربه الظروف اللي احنا فيها دي انت شايف انها ظروف من خلاص شفت حيث وفعل كويسة وخلاص بقى المساله لا خلي بالك ولذلك مع الاسف الشديد كل عبارة مع الاسف الشديد عبارة بتقول اياك من نحن وهم احنا كله مع بعض كله يد واحد لا قد اتعاون معك على بعض على بعض على بعض الاشياء الحسنه بعض الامر المعروفة نهى عنكر اتعاون معك وده الضبط طبعا مش مثلا يعني المطلقه لكن قد يكون في بيننا شيء من التعامل حتى لكن الا الدين هو ده اصل الدين الذي نتوافق عليه ونتخالف عليه هو لا اله الا الله خلينا لذلك يا اخوه لما اسلم حصيب بن عبيد ما كانش ابنه عمران بن حسين رضي الله عنه يعرف لقال يا حسين كم تعبد من قال سبعة واحدا في السماء وسته في الأرض فقال له ما الذي تعب لرغبتك ورغبتك قال الذي في السماء قال فما باله الذين في الأرض من الفرد يأمله ايه لا ولا ترجو ايه من اللي في السماء وما للفرد يعملون ايه يا حسين أسلم وعلمك كلمات أسلم, أسلم. فقال قل اللهم إني أسألك اللهم إلى ابن رجدي وقيل شرنا في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل به في إلى, إلى بيت أو مجلس اصحابه فلما دخل به بكى عليه الصلاة والسلام فقيل ما يكيف يا رسول الله قال إن عمران بن حسين رأى أباه فلم يقم لا مش حتى سلم عليه ليه؟ أنوكس؟ أنوكس؟ مع انه ابو ومعلوم بيله بالبر و العرب اصلا على فكرة العرب ده بتا... بتعتاد الوالد ووقعه ويبقى عندهم كده طبعا المكان يبقى مشهور فيهم بالبر كمان وما ذلك ما ملوش وقفه ولا حاجه فهذا فيصل بيننا وبين غيرنا خلي بالك التعامل والجيرة والكلام ده دي حاجه وقضيه انك تاتي معي في اصل دين الاسلام لا مش على دين اه اه بالك بقى من من هذه الفكره احنا قلنا الكتاب والسنة. بقى تعالوا نشوف تفاسير اهل العلم بقى طبعا قلنا بعض تفاسير في الايات اللي فاتت كان تصاغ العلماء من هنا معنى بقى قصدي ايه هو بالمعنى با ده مبالك. خلي بالك خلي المعنى اللي انا هقوله لك دي قهوه اتفضل خد لك جوه كان الملك بصص ما في الاول <تصفيق> <تصفيق> ما <صصي> في الاول <تصفيق> <أشعر قهوة> <تصفيق> رجل لا. لازم اشعر اهوة عشان اقول لك كلام معي لازم ايه? <آه تصفيق> <تصفيق> <تلبي ملي. آه تصفيق> <آه تصفيق> كده هذا الكتاب كتاب في قمة الجود علفه بريتانية لما لقى حد يكلمه بيقوله في مولاة المؤمنين والبراء من الكافرين عم قال له لا يعني المسألة مش مش شدة او زماتة بتقول كده فقال انا مكنش اتوقع ان هنا حد ممكن يختلف معايا في المسألة بريتانية الكتاب مش متوقع ان ممكن حد يختلف فرح معلف هذا الكتاب تعليما للامة بريتانية قال رحمه الله وهزان الاصلان الاصلان هما تحقيق الشهادتين التي هما رأس الاسلام فاذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله كان في ذلك من الشرك فحسب ذلك خلي بالك وقال ايضا في الاختصار رحمه الله فلا بد في الاسلام من الاستسلام لله وحده وترك الاستسلام لما سواه وهذه حقيقه قولنا لا اله الا الله فمن استسلم لله ولغيه فهو مسلم. ومن استسلم له فهو ومن لم يستسلم له فهو مستكبر عن عبادته. هذا نص الاقتضاء. خلي بالك. طبعا نفس الناس ده موجود في الدمورية وغيره. لكن اقول لك يعني. خلي بالك من الشيء يجب انت اللي قال ايه? فلابد في الاستسلام من الاستسلام. هو قال ايه? وطرق. شايف الناس والاستسلام شكل ايه? فلابد في تسمينا الاستسلام لله وحده وترك للإسلام لما سواه يبقى لما يحصل الله وغير الله يبقى هذا شر الشرك كان لبالك احنا في فتن شديده هذا شر الشرك قال الله عز وجل ان الذين يكفرون بالله والسلام ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسل ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعقدنا أنك فينا عبادة مريمة كان لبالك من ذلك فيش حاجة اسمها شوية لله وشوية نجيبه القيوم بالزيج مع الآتر الشديد لما اتكلم كمان لما الحشمه وقلت انت لو ما لقيتش لو ما لقيتش في, في في الشريع حاجه تختلف من الواقع ان احنا عايزين حاجة من النوازل الكلام كانبه قال والله لو ما لقيناش نروح لبلجيكا لبلجيكا لبلجيكا الى لبلجيكا انت انت فيداء انت تصور فيداء ان انت متصور فيداء يعني فيداء انت متصور ان في حاجه هتبقى نازله من النوازل في حلب في جل لكن يعلم الذين يستنبطون ولا ايه خلي بالك من النا. اللي بعده فحن يجب نفصل قبيس قبيس خلينا نفصلهم عن بعض بعض يبقى دي نص شيء ثاني قال أيضا رحمه الله في الاختباء في الاختباء في الاختباء فلا بد في الاسلام من الاسلام إلى وحده وتركوا الاسلام لما لما سوى طبعا نحن قلنا هذا الأمر وقال أيضا رحمه الله ايضا في الاختباء قال والتوحيد ان يعبد الله وحده لا شريك له والاشراك ان يجعل مع الله اله اخر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد العبقري طبعا كبتعيد يا اخواننا كتابه ده كويس قوي كتاب يعني هذا باب صفحه خاصه على الدقائق الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وكفر بمن من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله قال وكفر بما يعبد من دون الله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والماء. مجرد انه قال ايه? اه لا لا لا بس لا. ولا معرفة معناها مع لفظها. بل ولا الاقرار بذلك. خلي بالك. الله. وما فيه بفهمك ايه امام? خلي بالك. يقول لك ده قولها الواحد ما يجفيش. ومعرفة معرفة معناها الواحد ما يكفيش والاقرار بيها ان انا قول واكر واستر واكر إن انا ايوة يا جماعه انا اا بقول يا ما يكفيش. انه ايه موضوع قال ايه بقى? قال بل ولا كونه يدعو اے بل ولا كونه لا يدعو الا الله وحده لا شريك له حتى كمان بيدعو ليه الله ده بيعمل دروس كمان في التوحيد اهو. الله. ده بيعمل دروس. كمان خلي بالك. ثم الموضوع ايه. انا اخلاق لازم ناجم في حاجة اللاجم هي في حاجة اتانية. لابد منها. ايه هي بقى? خلي بالك قال ايه? بل لا يحرم ماله ودمه حتى يديه. الى ذلك الكفر بما يعبد من جونة. فان شك او توقف لم يحرم ماله ولا دمه. خلي بالك من المسألة دي بقى مهمة جدا هو النفس والساسية قطعة الكفر بالطبو. كيف في ايه? الايمان بالله? وحده? والكفر بالطبو. الناس والنسبة لا إلا الله انني بريء لما تعمل الا الذي خلي بالك منه فا هو ده اصل دين الاسلام